هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون وإذا قِيلَ لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لوو رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون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 هم الذيينَ يقولونَ لا تُ فقُ على منَن عندَ رَسول اللههِ حتى ي فَضُّ وَِلهه خَزَ إنِ السمواتِ والالأَرض وَِ المُنَافقينَ لا يفقَ يقولونَ لا إجَعن إِ المدينَةِ لا يُخررج الأعزُّ منِه الأذَل وَلههله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 وذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد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 وَأَطيع اللهَّه وَأَطيع الرسُول فَإِن تََّيتُم فَإِن ماَا عَ رَسُولٍ الْ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 وَأَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ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 Al-Azizu al-Hakim Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar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 فإن يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم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 لا تضاروا أن لتضيقوا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 ينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرى وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسوله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا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 فَلََّا نَبَّأَهَ بِهِ قالَالَتْ مَنْ أَبَكَهَا قَالَ نَبَّّأأَن العليم الخَمير إِ تَتُوبَ إِ اللهَِّ فَقد صَعَتْ قُلوبُكُماَا وَإِن تَظَاهَر عَلَيْهِ فَإِن اللهَّه هو مَوْلهُ وَجريل وَصَالِح مُؤْمِنينَ وَ المَلائِكَةُ بعدْدَ ذَِكَ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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدَخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ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 وَأَمَرَ أُمَّهَاتَهَا بِأَن يَحْضُرْنَ مَا يُطْعَمْنَكُمْ وَأَن يَحْضُرْنَكُمْ مِنَ اللَّيْلِ إِلَى الصَّبَاحِ وَالصَّلَاةَ وَالْقِيَامَةَ وَأَن يَغْضُضْنَ مِنْ أَصْوَاتِهِنَّ لِلنِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ